121. ثم دنا فتذلا 122. فكان قاب قوسين أو أدنا 123. فأوحى إلى عبده ما أوحى 124. ما كذب الفؤاد ما رأى 125. أفتمارونه على ما يرى 126. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة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 إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظنى ما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان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 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشتم من الأرض وإذ أنتم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا 116. هو أعلم بمن اتقى 117. الذي تولى 118. وأعطى قليلا وأكدا 119. أعنده علم الغيب فهو يرى 110. لم ينبأ بما في صحف موسى 111. الذي وفى 112. تزر وازرة وزر أخرى ليس لي سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك الموتى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن 111. وأنه هو أغنى وأقنى 112. وأنه هو رب الشعراء، 113. وأنه أهلك عاذن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى 116. والمؤتفكة فغشى ما غشى.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 أسجدوا لله وعبدوا